الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و نستعين على أمور الدنيا والدين و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و وصحبه أجمعين ما فيقول رب العزة جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشرقين ما تدعوهم إليه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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقن كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَ الضَّالِّينَ مُشْفِطِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِرْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشرك أن أشرك بقول لي سقاشني قولنا كميدي أي عشي الذي نرسه كنا قولنا سابتنا تفسيرك القرآنك كريمك أفريتو بنا أيضا بوكا وبنية أيضا أيضا صدق يتبنى أدبوك بالله بنا كنميدا من سورة شورة أيضا اللي إلي اللي بعتنادنا وأكويكي من السورة نفسية إذن سورة شورة, شورة كميب سورة سورة وسورة صورة مكي مال كان واحد ليس، حيث ما يكون سبسا توحيد هذا هو الرئيس عشر كما هو حيث هاي بيله لذا فهذا هو هو اولا وحدة الدين هنا الدين تمت كرياتاتها اي اي تاباتي وحيث كهرتين لقب اللافا من أول الرسول النوح عليه السلام رسول الله روحه هو الرأي نبي النوح نبي محمد نبي أوداً بأي عليهم السلام قال النبي ابن حلق صلى الله عليه إلى النبي محمد لقصه وقالوا إنتوا من المتكليتين إسلام هنا مربما ما قالوا ياشيه وقت ووجه وقبر إنه المتكليتين وإذا إلا وحجي ذيين اللقوع عافده خلية الدين اي تأينا أيها النبي الله النبي للادري نبي محمد للادري أنت ودحيسين للادري أريد أن تكون كفا إليسنا وحكى لهم كفا إليسنا قل العزم من الرسل قلدي قل ذي النبي الله أمره من الرسل يقين آياتنا اللقوع نبي الله نبي الله موسى، إيسا، محمد عليه الصلاة والسلام قلت شانتا أولو الحزمك واشيغيش إنا الدين تمت كليا تتاينه واشيغيش قال تعالى ربي وحو يرشراع وحو أبا جريي لكم إذنك يا أومة محمد, محمد ما من الدين دين هن الذين ما دينك وصائب فري أي دينك نبي الله إنه دينك لا فري لا دين الله ينجي داعي ولا دي دين لا ينجي داعي أو, أو محمد الحين نبي إنه لو حي الله فري الحين محمد فري لا voisunen, voimavainen jineinen, voineen amfarna, ihissä Ibrahim, vo Musa, vo Isä, shanta Rasul Bahusen, vo Nabi, y Naim Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isä, huum uluul Azmi, amfartolasu uluul Azmi laira, min paitsu tarinahdii aatu baadi, Ibrahim Ibrahimin lailla, Musailla. هي ساحرة محمد بوظم من ناحية الأفضلية سيف كرقي من بنيه محمد باكو إبراهيم بن لبا موسى الصدا هي سافرة نخوظم بي من ناحية الأفضلية ومن ناحية تاريخنا نحبو وريا محمد بوظم ريا شن توضص العزم اللي جرا عيادة يا أرداي في كسامرنا يا صورة العزة لما من ذا وَإِلَّا اخذنا من ديننا مِثَاقَهُمْ ومنك وَمِنْ روح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى من مَرْيَمَ ايدانا واكل ميزا فنا واكل ميزا شان تقول العزم يا رسول الله يقولي فاصبر كما صبر من الرسل كل ga وئديغا اللي كان سنتين تلو توزيع واسدة بالعلم والإيمان والأعمال سد علىو إنو سنتين لا فرضو من نوعه شن أقولين توزي ماي كذا على الرومانيو من نوعه شن رومايزني توزي مايو كذا لنا لغود أقمو وحال لغود كل كذين توزي علمك توزيع باراشو والإيمان الروماني والأعمال نقدر إن تبقى كتوزي ما خلا توزيعنا. ولا تتفرقوا فكوك ليس في في الدين دين وديس اكو كليتي واحد وقال شيء مركه واحد ديننا لبا مسلم كلاجين ماشي قول دينت تلكوا ونور رضا وانا يسو كندا ما في قولي تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شيئا نكره انا قيم ودينا ولا تتفرقوا فيه وان هذه امتكم قوما توحيدا، وانا ربكم فاعبدوا مرساسي أمر يتوجيهك صاروا ذي مرنوىء، فإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسمن في شيء إن أمره من الله. مرقعد ما عقد الله جاره، ما عقد ياتي الله جاره، أما ذه فلان، إياه ذه فلان لا يياه، أما مرقعد عقد الله جاره، عقدة, عقدة الأسرية والما و هذه لا يا أما ما جعت أسوف نقول يا طريقي كم رجال قاذا وحدات مسلمك الدين ما هي لا وحين انا فريبا وقولي أنا قيم الدين الله توصية الدين ولا تطبع لغوفين هنكو كنا تجينا إذا مركي لا كنا تجين الدين لماجي اولا كنا تجد الدين تلقو كنا تقو كل قار الدين كنا بنلقو كفريا فقد انوالى سيكر اللهم ايها التي واديع اميسا قصد دينتي, دينتي سيدايس نودايعي وان هذا صراط مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا سوبا فتفرغ بكم عن سبيل كل كان قيمو دينا في النبي نوح في النبي ابراهيم في النبي موسى ينبي شيء لو توسي وينو شرحني بالعلم وين برطه والا وين والا الرماية وين فين لو غدمه مركا الله توسي حدا لو لما توسي حدا لبره لما توسي حدا للرمي لما توسي ولا تتفرغوا مركا توسيان كبيبينا هكا لا تجينا شيء دينك غوكلا تجي اول مرة قال دي, دي من الدين التوسيان أن لقونك لتجن مشركين دين قال تعالى خبئوا وقعوا كبروا وحاوي على المشركين كواهي لا أشارك يا لأي كوركو وحاكواهي ما هو هتدعوهم أيها الرسول الكريم هيقواه يا ريسو إليه ما هو محي أنا في الدين ولا تتفرقوا فيه لفض المشركين وهاكوهون وصايت مايهي هتو المشركين دين دين qoma le qolumishii kin walaga marma ilaaba samaysan ayo dadkii diinta toosin la ana kuna karata gen allah we bowin ayay jidii dooran ayo ila hiddinka man dadka u yaa u raabo dadku eba u raabo ilaaba dooran ayo xuduud hortan tiintii ay toosiyaan wayan ku karata geenin way hadi eba we hanuuniyo eba u وما تفرقو أتقبل كقوما كلا تجا حقوك كلا تجا حقك كلا تجا واسدي وحوي مركب رب رسول صادروه إين صادجوه رسول كان ودعوا ديسه وما دعوا بنيه لكن لم نكن أي قارون أي راعي يكذب كلكم كلا تك باللودي أما مركو هذا لما كلا تكسنا ما ذل ك ولا وذو تل خلا تعل وما تفرقو ما ينكر تجني أمادو من عديم متكدر أيه كرتك جاء مويمه على علمه هذه رسول كله قاله بنتين له قاله حقي, حقي البال فمنهم ومنهم من كفر كرن الدين كرن الروم كل مع أوراد كدغدره يا ظلمي يا حشدمي بينهم العداوات كل كادان تيقه بي يا كريم هار عمرت يجري كلمه, كلمة معي تاي بتاخير العقوبه عن مستحقها ان خوفك حقابك متخوغا دغ لوغا دغو باشا لوو حسابته ما يا اخيراي ما كتو ارايغا سال الله هار عمراي حدوسا جا جيرين ساعدا ساومد لك لقبلنا او وحي حكر من يينا لبذ بعدين لا غيبان لكن كلمة أنا قال تعالى حدو عير ولا ولا كلمة كريه حدو سنجرين صفقت هرمطاي من ربك خبيكاه هرمطاي إلى الجرين مذننا كوه هرمطاي مصمم لمرعى عبادك ونشأ لوكا بعيو القيامة نقادو كلمة لا ربك بيكاه هرمطاي حتى ينتاجرين لا قل ليه سرعة خمسة مان عارنة دين تقاتن عارنة دينية سرعة سالك رب الحلا سالو كرب الحلا بهلكي الكافرين حق أنت ديني دي. تفرقوا أنت هذا وإن جاء المؤمنين يا أنت الرمزي سمت أنت هذا فالو كلا صار له ولو لكلمة حدا ينجرين سرق هرمتي من ربك أرجع ربنا إلى الجنة ماذا القوار مرتين مصمم لما لعابي فلا قولينا ولك بينهم نحضر وإن الذين داد أورثوا الكتاب لعالسيين حتى يمضي ورد ماله بن إسرائي يهودي النصار أيها كتب تطورات أيها الانجيل أيها هي العاشي قلقا أيها الدين تنعلي أيها الدين تكفر قلقا أيها الحوى هو هذا جدا هذا يغطي عنن لا يريد من اي كوي دي انت لعل ايابه دقائق فين الذين هو قول ذل خطاب كتبتي بدجيله العزيه من اليهود والنصارى من بعده خوي هذا جدا تدور دي انت لو تجي حداه ما لا في شك شاكي قد يكون منهم من الدين. إنك باي شككك سمين شككك سموريب وإذنو شراع إبواوا جدى لكم إذنك ومات المحمد من الدين دينها وحي دينكم ما دينك وصح خلائب أفري إذنك نوحا نبي الله النوح وغفري والذي حياء بإذن جدى أنا وحينا وحينا إليك هذه المحمد وما حين بيني جندي ديني وسأنا أنو فرنج فيه دين إبراهيم وموسى وعيسى ست على أنو فرنج عقيدة له هي أسلوب دين كويس كمذن اسمه خلافة بين النبي وبين النبي أما فروع الشريعة الله جاها النبي أنا جدي إن مثال الله جدي أيوه مقولها حين تودي لا فرنج حين لا جندي ديني وأنا قيم الدين دين توسية وعبد الله وحده بما شرع الى كله عابدة اعجدوا يكون عابدة ولا تشركوا به شيء اذكروا حوضة لنا انا قيم الدين اسكمدوا انا قيم توسية الدين دين توسية ولا تتفرقوا لك لا فيه في الدين حكوك لا تقين قد كنت اسكمد كما قال عزم من قائل انما المؤمنون اخوة سبحانه سيدوكال المسلم أخو المسلم مسلم مسلم ولالكي كلها سبب اللقوكالاته فإلا من مسلم يساكسوه الجزدان ماشي مطال الله واحد والرسول واحد والدين واحد والهدف واحد وعلى دونها الجنية الدين بداخل مؤمنوا نبوا دونها عليها عذابه باللغة على الرأي إذا نزيد أنتم ميتهاي نبي قنام ميت ميت. الأهل يميت. دين تؤمن؟ ألا هل عبودة يؤمن؟ فلما الاختلاف؟ سيدا أيها الواتر، كل كديني تدب يورورز أما كلا جيزو، ماكيل لك لا تجئ، إن الأبا هو. حديث دين الله عزتة، لما ما كلا تجين، مع اللو كلا هو عند دينا هين، ولا تتفرغ، حكوك لا تجين، فيه في ديني حكوك لا تجينا، نعيما. مرنا حركسوا أرورايا دي دلد دي دايو ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إن ذات ما جاءهم البينة وأولئك اللهم أحزاب عظيم كلك تفرق إيا كرتك وقال لكم نارقلايا دين نغلقهم مانا وحذلك كعاف ما داي حديث كشاكي اللورانجلي اختلاف أمتي خاحمة هلك مجرد بانو بحاجر انت إنوها يضغر الني يا باتك أرورون إيساك أيوك سوارك هذا نسا والله فضلا ومعنى أنت باطل بويا معنى حمادي إيساك يسوسا معقول الله خلافك النحريس يكون جهة واصلة أنت إيباون اسم خلافان وصدق الله في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك تذكي خلافين وعيس خلافين نحريس الفرقة هذا نبي كاسونا ذي هي كلا تجيدة نارو واحد عليهم كردا، إن خلافهن نارية، ما كذابي إشلان تا حاوت قال لنسنتي، إسخان أوليام، مسكين من مثير كلام مغلوايو، موران كحوم ماله، عشان اللوف, اللوف اختلاف، كلك اللبقف أتيهين هالغوص أتيهين وماذا أمار... خلافة محممونين خلاف اللبقف أنت أسكاري أي هذا النبض اللي يعين جنة الجيابة للغسير هذا النبض اللي يعين أمورني يبوغجرين جنة الدنيا للغسرين هذا النبض يران هذا اللبقف أن يشعر عليهم حسا هو أمعان أعود للجيزة هذا النبض اللبقف أما الغوص أتكارتك اختلاف أمتي الرحمة ومده إليه خلافه دعوان عاليس معنى و لفظا و نصا انتبه بهم يالك مجرد و سوستان و كوري مان مجرد قلت النبي الذي أعلمه عليه الصلاة والسلام مده ماذا ايه كودة ذالي جيري ومده ايه شاقي لكن يا خلافك وتمشركين وذاتك كبروا وعنوس على المشركين انت يا شريج يا ياسا كاركو الله وحاكو الولوس ما وحاكو تدعوهم صوبا له يا رئيس إليه ماك الله يا ري الله يا ري أن أقيم الدين ولا تتخرغوا فيه انت أنا ليه دين دين توسيح أنكو كرتكين مشركين موقع حتى ينقلينا فالله أمر ما الله يا اباوين أيه يشتغي دورنا أيه. إليه دين كيسا توسين تسيخ الافلان تسا من ددك ويسأو ربو إسخرافي ما ويهدي إبواه نويا إليه إلى دين مندتك ينير إبأ أمور تلا ولا وما تفر ربو ما كله إلا من بعد ما متكال جلا جاهم هو العلم وقول بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الحق مركز اللي هو علمي يا شيء اللي هوك هذي كذبا لك لتقي بقيا ظلم بينهم نحن وضع ولو لا كلمة حدان هذا الجري سبقت هرمريك كلمة لا من ربك كهرمريك إله جل المظل إن أقاب تتبلغ لكم وقياما لو إحساب طفو الدنيا دانا ومضع الله جير دافه حدان كلمة هذي جرين لا قوليه وقالوا لما يسير لا بينهم نحض وضع بإهلاك الكافرين كوك هلذا ولا هلاكو إيه وإن جاء المؤمنين معلوقنا بالله وإن الذين وعوا الكتاب الكتابة كتبت وراء الله وعلى الله من اليهود والنصار من بعدهم من بعد الأولين ومضيه وراء كغلال كوهد الحليب في شك كسوغن منهم من الدين شك ياسوا مريب ويريب بذن فلذلك فدعو أكيدين لا ينوشك اللحدي قال لي روحا اللحدي اللحدي ودينتي أولا توسيه أن لبونك لا تقين وحينه الدينة من نوحي لقب الله إلى محمد فإن تلقى سوكاره عليه وصلاة وصلاةه وسلام أي ياسوبنا وحلام رأيه دينة سيادة اللقوشة أقول يرددك أنك تصله حرام مقلم وحين بش البشر كماموريين يا مسكحي يمان قال تعالى خلي ذلك لم تبين أنه إله فإلى ذلك دين كاس لجو جلالي وامعاتي أنا قيم الدين ولا تتفرقو فيه فلذلك فلذلك دين دين كاس لجو جلالي فالناسة تدخل إليه الى يا لهي دين حد نويته أنا أنا كدرن وأنا من كما سيدا واستقيم تصنع كما أميردا سيد اللجو فراي حد كما أمير كر كما أميردا سيد اللجو فراي sitten luovuus on, että me olemme toisena, koska on siihen, niin tässä on, että me olemme toisena, mutta miten voimme sitten luovuus on, koska me olemme toisena, mutta miten on, koska me olemme toisena, mutta miten كل كلمه كسوبخدي بدنكي بدنك غري مده فدغيه تو الحبيات فدغيه تو بنكي والله كون ساري ابو بكي بيار رسول الله اللي يراتي غدو غو سو دقدكتي واسيده سيبهني ودر هي انا الله حفظانه قال لو حو جيرته فاستقم كما امرته ومن تاب معك ولا تظلم باخواتها قومن صوره Hajira sidi luguf haraj, għadna datka ugujer, uguna tosnau, maska'i jamman, umat i jammahlu, harraakin, jaka pika, jatala. Harintan makasu regeri dontaju, illahi mukua fagintona, masa'i watsegi donta, poluwa kiinfas kama' umirta' uka' uka' uka' ka' kama' umirta'. والبهار كان كوالبهار أي كستان الصباحين فاستقيم فلذلك إنك أسلقوا فري فدعوهم كأوغويا واستقيم هذه اللفاء كان كنت أصنع كما هم مرتب ستأسلقوا فري ولا هنا الراعين أحوههم أسكن ما يقول هذا الأوضاع البشرية هو هذا هو إيه إيه حدو قبع حدو قبع عن قوانين إيه أرتيك إيه أسرق الله يقعان هذا إعدادكو جيريين دمك حذوق البحان تاي كل كي ابا ودا كو جاي ادوني يا اخر اللغاقه والرمي وحيمثن اي ودا ما لغوجيغ وحي وانا كي حما انت اللوك العاديه ولكن اللغفري فمهينا لغا ريباي كل كي اكيد تدوخو سمايي انا اوغي شري وحل سو مراي يي بري وحل مودن دونو ما انت وحل ياي دزان اوغي وحو دو دو ما فسكو الراعي وحددك سمايستان وقل وحدد هذا وحمركين لقل صلاعه لقل صوق هذا وحدد سمايستان تقولين تقولون ورموحة سعرية كما تقولون أمنت الرماية مما القرآن أنزل الله إلى أهدتي من كتاب وقدم بعمل الرماية خورات إيا إنجيل إيا الزمور إيا القرآن صحف إبراهيم وموسى حسن رمايسنا كما تقولون وركنو وأمر حاجة يبعو عليها فري لأعديل إنهم ما دقوا قر بينكم العادين يا الله يفرئ عدلنا صورة كلمة إلا بالكتاب والسنة إلى وحول بي يقال إحنا كصورة قلين معنا أنكفين ورجلي حذاء قوسان طو قوما مزح عدل بادئ وإلا فلست بعادل وهياته أن تكون عادل هذا الدين لاين إن العادين نقصوا صورة كلمة لعديلة إنا انقرسوا ربينكم جادينا ألا هو يبوين ربنا أنك مؤمنين تا. وربكم سورده ومكي إيا قلدي من حقادي دمب سينهودنا ألا إنو ربنا هذا يأبوري تهى هذا يمامل تهى هذا يتربية كرين تهى لنا ودل يقام بني ألا جدية وتوحي يا زكو يا عد يا جهد يا صلة الرحم بعد يوان وياهوش نظ الذي نوع النصيرك يا دعوة إلى غير الله وحثت وضتان كل كأقولك استوى هوش أنا واقع كل كنبدأ لا يسوي لابو ما مول يسوي من كريم مايو لنا وحنا لنا أعمالنا عمل خنقة تبانا فرق رسولك ما فرق كتابك نوقيان أيام ولا ناج فلاكم الذين هو حد الذين أعمالكم أعماش نحن هم الشرك وارتكاب المعازي قد أن لقنا التوعيد والإيمان وطاعة والاستقامة بالنسبة سنة أمارك عرمتوك على عدائي النفط محالي سقدمينا لا حجة بيننا وبينكم أحدا نمر الميال له صوركي واحد يعني فمن شعف اليوم ومن شعف للك فرد هذا يقفك الجاهل تنبيه إيه توجيه إيه إشاره بها يعني مناقشه. إذا وضع هذا ما أقوله لكن حقيقي هو حد هتوقفك في دنيا هذا الميشمال لا حجة مرن بيننا أنك إذا وضعينكم لحد ميال فالحق واضع حق وعديها كالشمس في غاضعة النار ورح برقين جوكتوك شريت بوعديها فمن شعف اليومين ومن شعف اليكفر فلا حجة ولا تعيه للخصومة مرن إذ كسوه الجيد تنلك الله أبوين أي يجمعه كل من دون بيننا أنك إذنك آخر على النبو كل من أي كلك قلبه حي مضاتي أي اللعب المرندون فلإحل الإيمان وطاع الجنة ولأهل الكبر والإزيان النار وإليه أبوين عادي لا إلى غيره أحد كلمي أي المصير عشاءتي وهو هذا يبال لو لا جنيسان قرب والدام قارو والدام وحن نشوا كبعيا وإليه يبوين كليه أيها المصير لا مشاهده كلك أقول الله تنبورا كما لابتك لقاتي وإن إسكوا المرمان شعل حقه دعو ذلك فما عدت لهم يا ربنا ما ألغت يحاجون المرمى في الله الى بنتي سيوحي كلام الرمائيان النبي والمؤمنين مؤمنين تييه النبي انت الرمائي سير عليك هو كلام الرمائي غارما من بعد ما متككك الان اشتجيب الله اخبري لهن الله وحي ايمانا اللي اغترك عليك قوة حقيقاتهم ايه الله الرمائيان كتلا القوة حجتهم قرطوضوا داحلة خوب دی گواد تیمید کو با بتا دی اوو خغرا او ادانا و یاداک کی کا شیگا ما یله کلک هند اللهی <سؤال> گرتودو وا بابا و علیهم حدایق مرمو المؤمن <سؤال> ما يجادلون في آيات الله إلا الذين كفروا في أول سور حتى ما صورة قال له في آيات الله بغير سلطان أتاهم كمرى مغزل عند الله حتى ما صورة آخر كذا حادي نقص له في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبروا معهم إذن آيات مرى لقوا ركأنوا حدوا بعض اللي وروا هل هذا أي هذا الذي يكذب الأورانك لأسنين حواطاته؟ سورة النوم بينكم سمرنا إنما كان قول المؤمنين إنت أيضا الرميسي هذا القدوحة إذا تقضوا إلى الله ورسوله حدي أليه رسول الله أقول إليه أقول إليه إلهك وعبورتي أحدك لكم معبوري إليه أو الرعب أو كعبس أو طوب أو كعيلة حدي إليه إليه محمد والرعب حدي اللي يرى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لأكم بينهم طمح قولك أفرا أي يقول سمعنا وأضعنا أولاكم المفلعون هذا الله ما أضعفر المريك قلت أقول حجة صدح أولا مرميس قلت أولا ذي كذب حج سدعبا ليس قدري أولا قلت أوليها بابا هل لك ثانيا هذا الكلاب المرنقا قرييا ثالثا ولهم عذاب شديد عذاب أميري كريم أذوق اللفزا بما فيه من الظريع والزقوم والغسلين والعموم والعمين عذاب قاقف قدرنا موضي ولهم وإليهم عذاب عذاب شديد درم لذلك فإلى ذلك الدين فدعوا أغير أمضى واستقيم أذوقنا تصنعوا كما سيدي ومرت اللغوفراء لا تنظر يمينا ولا شمالا انت هدين انت هدين كدعوة تضع حقا ولا تترهن راعي احواءهم ومضمان كوضا هكو راعي اي وقلوا عاطرة امنت الرمائي بما وحي انزل الله اي من كتاب من جميع الكتب من من الله عز وجل هي كتبها اي باقي اللغتجي كدت قدر رمائي ومرت مع الله فريق من قبار الله حجب الله فريق لأعديله الى انجرسوره فإنكم حتى نحذي نكاهد الله يوم الله يبوينا ربنا أنك الرومينا يوى ربكم إذن كذي دايبة إذن غابية وديدان الاباب ديدان فإن انت الاباب في ملكه وقهره وصلدانه كما ايضا عن عند الله يكوان سأسى الليل انتو جناد. قنا وحنا لأعمالنا أننا مُؤمنين بأعمالنا أننا لا نقص من الإيمان فطاعتي أننا قالوا ولكم حذرين أعمالكم من الكفر الإسياني لا حاجة مرا هي dots بيننا أننا هي وضيعكم في ذكر أحد مثال الحق واضح حق وعديء الله لا يبص يجمع كل مننا بيننا أننا هي ذكر علينا في أعمالنا كل منا يه وإليه إبوأة مدبوربورة عند ربه خبه قد أكتب كبوربورة ونقيم إلى عين من المرمى وعليه وحانا كرق الله وإن مرنكا كبغارين غضب عراب ولهم حيليه غضب عراب شديد درون الله الذي أنزل الخطاب سورة والمكس أدن لا أحدك كعباده مضم يا دومي سينا عابداني أقوصدان كل يا الله الماما وهو الله عز وجل إبكريه قال تعالى الله إبوين وحن معبود حقها قل الله لك لما جر الذي أحدك أنزل دجيه الخطاب قرآنك إيا تورادي إنجيل هي زهور هي صحف إبراهيم وموسى وحد دين كان يجب المعبوض هذا أنا بالحق يسروا دينكو حق عد كده هاي, هاي ودينكو حقوه والميزان وحقره تجيب هذا الذي يقرصه أما الميزان كان يحلقه بك بك سعال حقي وقف الحق يسلقه وقرصه أما دينكو نفسه دي. أيها دي وحقه الميزان هذا يمر كإله هاس لا تلمع من كتب تجيبه لخمين وعيو لخائي وعيو قيامتنا حتى لك رب يا وما يدريك أيها الرسول الكريم ما هي وما يدريك يا وما أدريك مذنوها ماضي مذنوها مضاي فرق بيك لليه وما أدريك وحي ماضي لك عبري وحي أبيه لكن رقوة كينا ماكي سانو كلام الله لك عبري وما يدريك لعلى ساعة تكون قريب في سورة الاحزاب بكل شيء فما يدريك لا الا ساعه قريب. وما يدريك لعله يزكوا او يذكروا فتبعوا ذكرا قل كذا سوكالا فزال الله عقبا انن وري لا اوغيثين لاكين لوغيثيا لراب اي كل كما يدريك نادوا بذلغشاق ها اوغيثين سوره دومت لا الا ساعد قيام المضن تلا إنا إتعي قريب ميدل و هذه البلد التي التي لديك هؤلاء يا سي كتابك الذي بالوافز وعي قيام هذا والجد حرياته الملك والله مر على كل كعب و قال هي قصدهنا وقيامه وما يدرك حكمه يجينا على ساعة ساعد قيام المضن تلا إنا قريب قريب دو أرقي ساعتي لشئ غير كاردي بالي أو أنت وادم ذايل لا يعك نفسي وما لقدي بستعدي له أحد يقدر بها سعادة الذين و لا يؤمنون الرومي بها سعادة وإحنا سعد الرومي بادرك سنايا والذين دتج آمنوا حقهم ما يس مصفقون وعف منها ساعتي لك بقايان أو نباتي الله المدنون تا اللهم نموت قوة إساعة الرميسان هي مساقطة كجيرتا وما يفرق قوة إلهي توقعي اللهم نموت إليه قوة إلهيه انتنا لو حق الجوكلينا ما فالله كان هذا والذين دك أمنوا حق الرميس نصفقونا وعبزنا يا منها ساعديك إكا عبزنا يا حمسدها وحاق أرسيه وحي أجلي. علم اليقين ثلاثان أنها سعد الحظ مكسوغان لما إليتهاي بي أبيهين أما كما تكترسنا مروا ميثنا ألا هوي فنبهوا انتاد بلاروتان واعلموا أغاد إن الذين قالوا يمرون شاكينها لساعة ساعة قيامة شاكينها نفي ضلال بعض مما قلت بل كسوغين باياسوا بعيد حقا كفروا الرجل حيث كل بدك واس الله أبوين لطيف الله نعريس بدن في عباده أدميزة عيون عريس بنياء حتى ودليل يرزقك وعنتصي شغل عندك واجب تناكران أنا دونين أي رحمة درادة عسى عبد فبدي بعنتي عظماء كدرجية شو دليلت أمام كرمه يرزقك وعنتصي ما يشاء أحدك ربو وهو إبدان القوي اللحوم بلنا العزيز كن ذلك دوما ديجا كل كعماش اللي سمينا يجي في الدنيا انت الدنيا ذا اللجو نوليها من عمل كيس آخرين ودم بيدكوا له أيوة غبا وعمل صالحه أنثوب الدنيا بقدر اللجو سينايني سلا دبو تكنايا بسومايا سلا الليلكي كيات القرآنكي ونسيبو بخنايا وحاول سمينا يعامله وحده لودي ويوعدو او ماركايزي اخر الزمان مدنا وخي سو دم با ادونكو كودونايا طلبو دي قفدغيش ما نه حد كان هذا يريد من امل خيسكو حصل حرت الاخيره ترج انه اخلي له كهر قفكه دونايا الى وحو ييري نجيد وكردينا له سل في عرضه وعمل كانو سمايه اس اخيريه جنكودونايو عمل كانتي لا اخيريه سماه والله قردينه او الزيادية مباعفة هي اللغودة لايه برك عام الكزو وفي صورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يباقفها ويؤتن من لدون الأجر العظيم حسنة لهم هذا أسلم مثقال ذرة لا أكتعي والله الله الله نزيد له في حد يؤكله عام الكزيب اللغودين هي ما ضاعفتي والله بدنيك، كاسي وامتك الدنيا، إنه عمل كيسان آخر كوهلو ومنقفك كان هذي يريدوا مدرما حرس الدنيا، مد بعد ذلك آخرية شقده يجدك جدك يا طماحيو حبوا يدورون أيه الدنيا ربا نجد كاسلا من بينه حال يري نوتيه وحنسينا منها ولا نسينا من تواتع يوم سوى حدواني إلا محلوشي ننبال لقيا حفا إلا باتكسا انتو هرداي لباتنكي عديرات باكب الحين حدنا وحفا إنو سنهلي ايا سورة قل نوتي وحنكا سينينا من ها دنيا دا معقصي ما الله بحي الله قيبه ايبا وقرتي ايا الله سيني ايا أخير وحنوكو لأيا وما الله في الاخيرات من نصيب اسمه مشاقي سنتعزي وما له في الاخيرات آخراكو مالا من نصيبين قيبوا عملهم شركاء وحالهم سوى جهزين مشركين وحالوا يدينا تشريع يا بجري يا رسولك سوى قارسي يا في الكتاب وصولنا كو قرنا ما دينين حتى ما هو حانا يكون قضائيين يا قصرين يتكتدين يا وسمائي عملهم شركاء عملهم مشركين ما هو حاليا شركاء كوى ايبا وحالوا ذاكو شرعوا مشركين جدايين لهم من الدين لأوحوا جدايين وان صامرنا عشر كاللقات بالله بي شرعوا لكم من الدين ما ويحيوا ايبا جدايين مركي اللديني ها شركات لانهين اباو موسى و ايدي جدايسا ما لم يعدم به الله وحوسن اباو قالوا حرامتي فاليدي حلاليين حلاسين ويدي كحرمين حقينا فاضلني ما يدي نكجي دايي فاضل كينا حقني ما يدي نكجي دايي كوا سائلين كو جرميا ولولا كلمه الفاصل لي كلى بعه كلمه جري ينجري فصل القيامه يوم الفصل قيامه حدا المال انكاجري لا قومه حدا الحكم الله قدبشه هي باجي دايي هي سخده ددك وحنا بجدين زينا شيء وقال حتى على دمائنا لا قلنا وقال لكرنا قلان بينهم لحد وضع وإن الوالمين ورأيون خطافا يالك لهم عليهم أذاب أذاب عليم الله حفية إليهم الله الذي أنزل تجيه الكتاب للحق رنعتك تجيه والميزان حتى لن يكر وما يدريكا. صوبا لمحاكوا وغيسين ايا نعلا ساعة ساعة قيامة مدنانة اذا ايتها قريب المدون هنا مدنطاي يستعجيل وحدك دكسان سنايا بها ساعة الذين وقع هنلا يؤذين الرمازنين بها ساعة الذين ددك امنوا منها قيامتي قيامته الحق الرميين مصفقون وعب سان منها قيامة ذي كعب سان ايا ويعلمون وحاني ابيهن انها قيامة الحق متسقلين اي تاي على هوي تنبهه وعلموا فالهروه هو قادة ان الذين تدقى نمارونا ساكينها بساعة ساعة دي قيامه افهم العالم بعد انه ما يكون اهد ما يكون سكايين فحيدنا عن عقلك فقط الله يرجع سجوعهم والله فشاده مثل في الايماه اللعبوين ايه اللطيفهم كيف أن حريص بدنا من عباده حتى وما ديزة حريص بدنا يرزوكم ايبا هو انتظه من دوتك او يشعه الربو ايبا هو عابده ايبا هو ايبا الغوية اللي حكبه لنا الازيزه ايبا ما دي شكاهدك من حكا كان هذا يريد ان يا هناك بعمله عملك سمعينه حرصة الاخرة الاخرة بارت اتقول نزيد الله ومكوردينينا في حرفه بارت ايجان الله كوردينيه أمل كسيادون بالكورونا يا حب الله بلابا يا ومن أت كان هذا بريدو بعمله إمل كشميت كدهنا يا حرس الدنيا فقط الدنيا برتة بور ربا نوسي أو عكسينا منها من الدنيا الدنيا كلها تلاسين ماية حاجة ديه على ما خودي له حاجة بون على جانجاي من له ومن الصغناني في الأخيره ما نقدر نبقى خيامه في نصيب قيبكمال أمن الله موح هو الموسيقين تا سراكا هو اي باو حلوه داكو سراعوا و جدايا لهم اياكا واحد جارتا حول اي باو جاروه قولك عماركي المخلوق هو احبان سرقيين هيا لأي سرقيه كبريوه جاربقال اي لهذه الايه هي دليلة واحد جداين اي يا وامك يا صنع الله يا يا صنع الله يا ليه على وحنو على وحنو واجب عوا كلاه شقي ابو جاره قب كيس قدر يا قاب ابو جار ابو جلي امله ايضا ودليل امله موعي مشركين تلاقي سركاو هو ابو حلو ولاه سرعوج لا يله من من الدين دين حقي ما وحوج لايا وسلمي عن فاسحين إذا قال له وسناب فاسحين ولو لع كلمه تلفتني كرب حيرجي هذو سنجري لا قلية قال لهم لله أينهم دعوة ذا أين الوالمين تلمي فلو يالك توم عيلين هذا من هذا كلم العبيط هرب الوالمين وحاب اللو ذي مظهر من مظاهر القيام أنت قيام لا ترو وحي الله لا لا كل مدون خيفك مزار فهو يددك <تصفيق> ظالمين تاها اي قيامة داك داك سنائي قلت قيامة قال تعالى فبوحو يرى ترعوا حضارك دونتا او ظالمين قوة الظلمي فلو يلقع يبقى مصفقين حضار قيامة جوغان عب سنائي محا الا عب سنائي مما من اجل ما كدرتي اي الا عب سنائي اي قصروا كغب من القبر والمعاثي كالك هم حل يبقى يوامعي وحي كبقى ينجزاء الكفر قال كاليمان يا عاسنتي اب ابا, أبأ قدتك ياديه عذا يا عرقبا تيباي كبقى ينجزاء كالك حبا قياني بكوبا مالايا وهو كي كبقى ينجزاء بهم مثل حيو واحدة عزا كوجيرا مالا مالا وفا كان كلا مالا قولا او قاتل قولا دي لبا والذين اخيان أمنوا حق الرنيا أعملوا عمل فرق أصالحات أعمال ونرسلنا يقول شكذاكما جران في روضات الجنة أحسن منتجة في الجنة نالك رأيسا لكتما جاء وجنة كتب نلاه أمقيم بضن أي روضات الجران في روضات الجنة جنة بريال كومبي قل عجرانه ونوالكما هيو قل قعدونك أي عبسان جيران اللهم تتقى الايمان يا عمل صوبا اسكو درت به وحايلهي ما نافته اي شعونا الرب عند ربي شب بغادك اي كليهين ذلك وحا لو درب المؤمنين هو كاس الفضل بيد اب الكبير وي ذلك فضلك اي دغداس الذيك يبشر الله و اب بشارهين اذا هو دومه الذين دوما امنوا اضر بهم وعملوا أمال فرق أصالحة أمال صوبان يقول وحاطي هذا صوبان لأسألكم إذن ورسل ما عليه على التبليغ بعد قان يواندا يدينتا لدينشك إذن برا هاجغا حوالا إذن كان مربوا وعنسا إذن كان ربا إلا الموادة كالقع أنا في القربة قرابا نماذا يقول جارتا سلمة القربة معنى ما يتقربوا به إلى الله قالوا كون كرتايو تبالي يا ضاع يا خيك يوجع على هذا اما هديك على كلامي ما بي ترى شباب من الناس كل كغوري شي ثمني الله بخرباي كل ارقام سو بنو الله و هذيل عم روبين كين الراعي فصون النبي اني منى اذا وحكوا لي خرافه اني ما دي هذا الا في الغربة أتغارا من ما يوجع على دم ومنع يختارف كسبلا حسنة ونا نزيد له حاله كردين هنا فيها حسنات فشنا ونا كله حاله كردين هنا إن الله يبواهنا غفور لتابين كالكتابات كنا أبودا في بدنهم شكورا ذلك عمل كثير عنز معينا وأفعال جدود أهم يقول لفترة كف في أركيننا رجوع فريجه هي وح كملها يقولون قرآنك وحي نماذي سديده إليه أورانجرين سكابين أبوطي أم يقولون موحى إليهين افطر محمد وحو قرآنك يقول أبوطي على الله أبوه إنا كوركي كذبا بانبو محمد أبوطي نيه إليهين فإن يسأل الله هدي أبوطون يخدم على قلبك قلبك يا كوركي سأ أي هذا الحمدول صبر له وصبره وصبر وقلبك يا إليه أما قلبك هاي ايو دين تاني تو ككبتو ايو قدرتيسا ويا محمد له تبكو بابينايا الباطله قابل كيبو بابينايا قدرتيسا ديسة فاكودري لما غبي تو وا هو ايو حق الحق الهي حقنا و هو سوغايا في كلمات الينديجا و كلماتك اونيكا اون اي بو ربو ان هو هيسينا و امره يكون و هو بابينا سيده وسوى كلماته وحية اللقعة دعين هاي سيدا خوانه وكلا سورة قال الله فضبا إنه بوينه عليمه الله أقوم بذلك بدأت صدود إما في الغروب لا بيال قداده وحاكسره فغيره أولى من وحية الله قداده يتكسرنا هدوه أقاده ركالنا كالدارة وعلاب أور كالدفجيه أيها ككر سومي هو هاي وهو وحرق معدود الذي الله يقبله أقبله أتوبته هو يشريه نبضه عن إفادي، أتوني شيء مطوبه لك أقبله، أقبل غيبي فاي، إبا وين دافيا، بنية صادقة، نية رنة، وقلب خالص، والله دافع، ويعرفه إبا وعييا، عن يسياه، أما يالكل كلفنا، حد لا يصورو، لا توبكنا، وادافع، ويعلمه إبا وين ما تفعله، فحتما إيشان إذا ويستجيب الله وطغم أقبرا الذين ددك يطغم الله أقبرا أمنوا حق الرميين وعملوا أم الفلس أصالحات أعمال ونائزم وحيك توغنبوا سينيا وحي, وحي إنما يتقبلوا الله من المتقه ويديدهم وحيك توغنقرتوا سيانا وكردية من فضله يغلس حق هذا أي من لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشرين قط سلام عليكم المؤمنين للأجيرين كالتا قيسوا والكافرون انت حق قديده سواء كانوا يهود اما النصاب أما مشركين أما منافقين وثنيين حق دينية اسكتر كذلكون لهم محيليين عذاب العذاب شديدون درون تراوحا دارك دونتا مان انت قيامه يا اريو هالرسو او اي مخاطب قف البفاعل نغنكر ترى ايها المخاطب قفقاك الالهات الايو وحد اندارك واركدونتا الظالمين انت قرد ارساتي في الدنيا الدنيا دا قدهه دا قرد ارساتي ايروه مصفقين مع انتا ما بقايا مما من جزائنا شايا ذلك بك بقايا اي قصروا قلبسدينه في الدنيا الدنيا دا قدهه دا قلبسده من الكفر والمعاصي من جزائه كا بقايا وهو كي كا بقايا واقعون من كل عيه بهم ي لابد ولا محال شكلان انوا جزاها كل عايو والذين اخيارتوا امنوا حق الرمي وعملوا اعمال فلق الصالحان اعمال صوبانا في روضة الجنة باري الجنة والقدار ايكو سوغانيه جنة بارا ايكو رحيسان ايان لهم حيلا ايه ما هو حيلا يشاو دونا عند ربهم خبك ودكتي ايكو أي لأيي ذلكك هو اسك الفضل يغيبه الكبيروي ذلك كانت الماميبه الذي كي يبصر الله قرون يبشر الله ويبشرين عباده هدوم بيسي أيهم بشارين الذين هدومها أمنوا عقروا مايين وعملوا عمل فريق الصالحات أعمال صوبا كأصوغوا بشارين قول أحد رسول صوبان أو تراذا لا أسألكم إذن ويدين ماي عليه تبليغا أجراً أبالك إلا الموادة كالقع الله في القربة قراب النماذ إلا إشكت عاله حدا رسوليه إشكت عالانين قراب النماذ إشكت عاله وقلق أنيق هي دعوة إلا أمان فيها في أن دعوة إخوته ذكره كارسيو قلق قرابة رسول الله صلى الله عليه وصلى فادريقار أي إله قراب أي رسولك لا نشهد أيكون يشنب إليه وحده مؤمنين آخر ماي في حجال نبج عليه سلاط وسل برت لجود حجال أيوب قل كقرابا نمذي هي قربة الإيمان والعمل السالف إنت أيوج على ذا فما نغفج يقترف كسبذا حسنة ونك نزيد له معن كردنا فيها حسنة عزنا وناكل من الله يبواين غفور لطيبين على كوة توبتك أنه لافض بدا ساكور من العامل كوة شقية عمل فلانا كاف المرين أيوه قم يقولون موحي له افتر محمد وحقه على الله يبوين كورك كذبا بان فإن يسأل الله هديه بدون يختم وحير على قلبك لا بتأذى كورك هذا كورك هذا دوحي لنا ويمحو الله يبوح تبترى الباطل باطل بقدرته ويحق الحق حقه بسهلها بكلماته هل يقصه لها إنه إبا عليم إبا هو قمبلا لذلك السدور لابي القناة لحاكسره وهو إباوين الذي الله يقبل أقبلا التوبة ويشهد عن عباده أدوم ديسا كأقبلا وهو يعفو أفيا كجلسة عن السيئات ومن يلقى هي أدوم لك لنا إباوه ويعلم وأنه مَا تَفْعَلُ تفعلوا حتى تدعم ديتهم حين يسمى وعلى سمين عيسان ويستجيب الَّذِينَ أعضاء أقبل الذين داد أمنوا أخر مئيين وعملوا عمل صُوبًا أصالحات أمن, أمن صوبا وكل إيمانك صحيحة إعمالك صالحة أي السبب النوضة هذه الله أقبله وحتوك هذه الله أقبلنا وحتوكنا اللقوبة إله مؤمنين تهوه مقربية من فضله يغضي سعك ما يشعب وحيسك أورب إن أصينا يراد هنبو أصيا وحي وديسنا وأيالا كوه وكوهما الذين آمنوا وعملوا صالحاته أما كوي حق ديب الإيمان صالح كوي الدين انت حق لهم محا إليه حذاب النار شديد درن Wallahu